119. وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا 110. قل بل ملة إبراهيم حنيفا 111. وما كان من المشركين 112. آمنا بالله وما أنزل إلينا وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نبرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما 111. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 112. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قُلْ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ أَمْ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباط كانوا هودا أو نصارا 112. قل أأنتم أعلم أم الله 113. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله